「なにわ男子のおかげでござる ن ق و موسوعه النابلسي أ يأتيهم ع ذ أ للعلوم ك ا ل ا س ل ا ن ي أ ه ولنفسي هم عذاب ي أ اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين, مبين ع و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 لو كنتم, تعلمون لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا قال ربي فلم ََْ يزدهم َُِْ دعائي َُِ إ ل َّ الا فِرَارًا ف ََ يَزِدْهُمْ َ م ْ د ُ ع ئ ِ ي إِلَّا فرارا َِ و َ إ ِ ن ِّ ي كلما ََُّ دعوتهم َُُْ لتغفر ََِِْ لهم َُْ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستغشوا ثيابهم وأصروا, وأصروا, واستكبروا واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني أ ع ل ن ت لهم و أ س ر ر ت لهم إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا, ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل مدرارا السماء السماء ويمددكم باموال وبنين, وبنين ويجعلكم ل جنات ويجعلكم ل أ ن ه ا ر ا م و ي ج ع ل لكم أ ن ه النابلسي ر ا ما ك م ل ل ع ل و ق ا ل ا وقد خ ل ق ك م أطوارا أ ل م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن موسوعه ا ل ش م س س ن ا ب ل س ا للعلوم ه أ ن من ا ل أ ر ا س ل ا ت ي ه ثم يعيدكم, فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا, والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها, لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني قال نوح و اتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا, تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا مودا ولا سواعا َ ولا ََ يغوث ََُ ويعوق َََُ ونسرا ََ وقد ََ أ َ ض َ ل ُّ و ا كثيرا َِ ولا ََ ت َ ز ِ د الظالمين ََِِّ الا َّ ضلالا ًََ و ََ ل لا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم أ غ ر ق و اغرقوا أ فادخله و نارا فلم يجدوا, لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح الرب لا تذر, وقال نوح الرب لا تذر لا تذر, على الأرض من الكافرين ديارا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن عبادك تذرهم يضلوا, عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ إلا, الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي, اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيدي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا ت ب ا ه